بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وتيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكبر ولربك فاصبر فاذا نقر في النقر فذلك يوم اذين يوم عسير على الكافرين غير يسير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 ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر ساصنيه سقر وما ادرا كما سقر لا تبقي ولا تذر لو واحه للبشر عليها 19 وما جعلنا اصحاب النار الا مل كته وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا الا فتنه للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض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 فَرَتْ مِنْ قَسْوَرَة بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَة كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ